بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فقرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار تجدرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قد دمت وأفرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوىك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك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 له جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أذراك ما يوم الدين ثم ما أذراك